فَرَمَا افلا قَال لئن لم يهزمني ربي لا اكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس باجوه تن قال هذا ربي هذا اكبر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 قام قال اتحننني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون بي الا ان يشاء ربي شيئا وَأَشْرَكُوا بِرَبِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ عَلِمَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكِنْ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون